و إ ش ا ك نستعين إ ه د ن الهدى ا ص ر ا ا ط ل م س ت شركه ا ا ط ل ذ ي دعويه ت ع م غير ا ربحيه ذات مضمون اجتماعي ن قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ايا ل ل ه خير أ م ا يشركون أ م ن خلق السماوات والارض وانزل لكم, وأنزل لكم من ا ل س م ا ء إ ر ك ه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات م ك م أ ن ت ت ب و ا ش ج ر ه ا أ ل ه م ا الله بل هم قوم ع د ن أمن و س و ع ل ا ل أ ر ن ا ب ا س ي للعلوم ا ل ا س ل ا ل ل ه اسماء ا ل بين ا ل ب ح ر ي ن حاجزا أإذا ى ويجيب ا ل م ط ر و ا دعاه ويكشف ل س و و ي ج ع ل ل ك م خ ف النابلسي ل ه للعلوم ن أ ا ل م ا ت ا ل ب ر و ا ل ب ح ر و م ي ه ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته اله مع الله تعالى الله عما يشركون أ م ن يبدعوا ل خ ل ق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض أ َ إ ِ ل َ ه ُ مع َ الله إن كنتم قل هاتوا َ برهانكم َُْْ إ ِ ن كنتم ُُْْ صادقين ََِِ قل ُْ أ َ ر َ ي ْ ت م من جعل َََ الله َُّ عليكم ََُُْ الليل سرمدا ًََْ إ ِ ل َ ى يوم َِْ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ ة ِ من َ إ ِ ل َ ه غير َُْ الله َّ بضياء أفلا ت س م ع و ن قل أرأيتم ج ع ه النابلسي ل ل ى ي و م ا ل ق ي ا م من ة إ ل ه ا ل ل ه ي ي أ ت ك م ب ي ل م و س و ع ل لكم ا ل ل ل ل ي و ا ن ه ا ر ل ت س ك ن و ي ل ت ل ت غ و ا م ن ف ض ل ه و ا س ل ك م تشكرون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 وضل عنهم